بسم الله الرحمن الرحيم صفا في صفا الزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الزجابرين في الكواكه وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذكون من كل جانب ذهورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطف فأتبعهم شهاب فاقب فاستفتهم هم أشد خلقا من خلقنا إنا خلقناهم من قين لازب فالعجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وَإِذَا رَأَوْا آيَاتِيَ يَسْتَسْحِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ وقالوا يا ويلنا هذا يوم محتيم هذا يوم الفصل الذي كنتم به تفسدون وشر الذين ظلموا أزواجهم أن كانوا يعبدون من دون الله فعدوهم إلى شراغ الجحيم وقهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تنصرون بلهم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتشاؤلون قالوا إنكم كنتم تأثوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤيدين وما كان لنا عليكم من شلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قوم ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنتم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 فَالْجَآءَ بِالْحَقِّ وَصَدَقَ الْمُسْلِمِينَ إِنَّكُمْ لَذَائِقُونَ عَلَى الْأَلِيمِ وَمَا تُجْزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُقْلَصِينَ هُوَ لَهُمْ رِزْقُ مَعْلُومٌ وَأَكِهُ مُقْرَمُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ عَلَى شُرِّ مُتَقَابِلِينَ نطاف عليهم لكأس من معين فيطاء لذة للشارفين لا فيها غول ولا عنها ينزفون وعندهم قافرات الطرفعين كأنهن بيط مفهون فأقبل بعضهم على بعض يتشاءلون قال قائل منهم إني كانني فرين يكون أينك لمن المصدقين أعذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاتطلع فراءه في سواء الجحيم قالت الله إن كت لترديني ولولا نحمة ربي لكنت من المصدرين اَزَمَا نَحْنُ بِمَيْتٍ إِلَّا مَوْتَتَنَا الأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمَعْتَبِرِينَ إِنَّهَا غَالَهُ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ لِمَنْ سَرَّهَا خَلَعَ عَنِ الْبَالِ نُورٌ أَذَالِكَ خَيْرٌ نُزُلًا مِن الزَّقُومِ إِنَّا جَعَلْنَاهَا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 فهم على آثارهم يمرعون ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظرت فكان آقبة المنذرين إلا عباد الله المفلصين ولقد نادانا لهم فلنعم المجيبون ونجيناه أهله من الكرب العظيم وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ الْمُبَاقِيَ وَاتْرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى آلِ ابْنِ هِنْفٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّ كَمَالِكَ نَجِيُّ الْمُشْهِدِ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ثُمَّ أَرْضَيْنَا الْآخِرِينَ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِ إِبْرَاهِيمَ رِجَالًا أَرْضَيْنَاهُ لِقَلِيلٍ سَدِيدٍ إِذْ قَال لَهُ أَفِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا ما تَاعُبُهُ أَيْسْتَمَالِهَةً تُنُّ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ضَلَّكُمْ مِنْ ضَرْبٍ عَلَى الْأَرْضِ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَصَالَتْ فِي شَقِيق فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ طَرَاقًا إِلَى السَّاحَةِ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ فَالْتَمُوا لَا تَمْتَكُونَ فراغ عليهم ضربا باليمين فأكفلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنستون والله فلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به فيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هبني من الصالحين فبشرناه لغلاب حبيب، ولما بلغ معه السعيق قال يا ابو إني, إني في المنام أني أربعك فانظر ماذا ترى قال يا أبا فهل ما ستجدني إن شاء الله من الصادرين فَلَمَّا أسلما عتله للجبين وناديناه أيها إبراهيم قد ستكتر بها إن كذلك نجل المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه في عَظِيمٍ عظيم وتركنا عليه في عَلَى إِبْرَاهِيمَ على إبراهيم كذلك المحسنين إِنَّهُ المحسنين من وبشرناه بإسحاق إسحاك نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى والهارون ونجيناهما وقوفهما من الفرب العظيم ونصرناهم فكانوهم الغالبين وعاتيناهما الكتاب المستبيد وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وحارون إن كذلك نجزي المحسدين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إن قال لقومه ألا تتكون فتدعون فعلهم تلاوون أحسن الخالفين الله ربكم ورد آبائكم الأولين وكذبوه فإنهم لمحفرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا وَإِنَّ لُطَلَّ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِنَّ جِئنَهُ أَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزاً فِي الْغَابِرِينَ مَدَّ دم مَنَ الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَعُرُونَ عليهم مُصْبِحِينَ وَبِالْنَّيْلِ هَذَا لَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُرْسَلَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ الْأَبَقَ إلَى الْحُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَتَعَلَّمَ مِنَ الْمُ فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في وطنه إلى يوم يبعثون فنفذناه بالعراء وهو سبيل وأنبثنا عليه شجرة من يفطين وعرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى أَشْتَفِهُ بِأَنَّ رَبَّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمْ فَنُونَ أَمْ خَلَقَ الْمَلَائِكَةَ تَهْيَنَاتٍ وَهُمْ شَاهِدُونَ عَلَى أَنَّهُمْ مِنْ إِفْهِمِ لَا يَطُولُونَ وَلَكِنَّ اللَّهَ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْجَنِينِ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ فَلَا تَذْكُرُوا عَمَلُكُمْ ظَالِمٌ مُفِيد لكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسفا ولقد علمت الجنة لم يحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاكدين إلا من هو الصالي وما مننا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين كنا عفاد الله مرسيم فكفروا فيه فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لجبادنا إنهم لهم المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يوسرون أفبعد آفنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صفاح المنذرين وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف